مساء الخير انا ساندرا ويليامز في غرفة سبعمائة مساء النور يا سيدتي كيف أستطيع مساعدتك؟ أشعر بدوار وأريد طبيبا من فضلك بالطبع يا سيدتي سأستدعي طبيبا في الحال شكرا جزيلا هل تريدين أي مساعدة حتى يأتي الطبيب؟ لا شكرا فقط سانتظره أرجو أن تكونين بخير؟ شكرا مع السلامة مع السلامة مائة مائتين ثلاثمائة ألف طبيب ممرضة مساعدة جرح يشعر بدوار طوارئ مريض حساسية حادث مستشفى اسعاف في الحال